أم هم قوم صاهون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأ أَتُبْحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ عَيْرِ شَيْءٍ أَمْ كُمُ الْخَارِقُونَ أَمْ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه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 سبحان الله عما يشركون وإن يره كسفا من السماء ساقطا يقوله سحاب مرقوم فذرهم حتى لا يلاقوا يوم هم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وسبح بحمد ربك حين تكوم ومن الليل فسبحه وإذ بار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا وَهَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى لو فاستوى فسّو و هو الأعلى ثم دنف تذلا فكان قاب قوسين أو أدنى ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآ أفتماه له على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَارَ الْبَصَرُ وَمَا طَرَى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تِلكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضيزا إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أنتم تابعون إلا الله النغماته والأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى